وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا فَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَتِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ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 الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 ولو أن أهل الكرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افا امنا اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْكُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ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 من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وَمَلَئِهِ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 تكم ببينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأرسل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 أبوك بكل ساحر عظيم، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن اللذبي. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ